اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان ناضعات غرقا وان ناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبق فالمدررات امرا يوم ترجف الراسفه تتبعها الراضفه قلوب وَمَا إِذَا هِيَ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً قَالُوا تِكَفَّأْنَا إِذًا كَرَّةً خَاسِرَةً فَإِنَّ 17. فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى 18. إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى 19. اذهب إلى فرعون إنه طغى 20. فقل هل لك إلى أن تزكى 21. وأهديك إلى ربك فتخشى فآراه آيتي كبرى فكذب وعصى ثم ادبر يساء فحشر فندى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكالا الاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى اا 111. وإنه شد خلقا أم السماء بناها 112. رفع سمكها فسواها 113. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها 114. والأرض بعد ذلك دحاها 115. أخرج منها ماءها ومرعاها 116. والجبال أرساها 117. متاعا لكم ولأنعامكم 118. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت جهنم لمن يرى فان من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى